صاحب هو القارئ والشيخ شعبان عبد العزيز الخياد. حول الله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. البحر لتجري الفلك فيه بأمره اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجِرِيَ الْقُلْقُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَعْبُدُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَهُمْ مَعْرُوفًا ولي تبتغوا من فضلك ولتبتغوا من فضلكي ولا عليكم تشكوك. وَأَرْسَلْنَا بِآيَاتِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ خیلی <تصفيق> وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَغْضُهُمْ sir. Uh -huh. فَقُتْ <تصفيق> مَا لَا تَسْمَعِي وَقَلْبِي وَالْجَ Thank uh -huh. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة Thank you. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُ <تصفيق> مَا كُنْ للكم بأنكم اتخذتم آيات الله عزوا وضراتكم الحياة الدنيا يا رب الارض يا رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذا إن هذا القرآن حقا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا أيها الأسوة المؤمنون عشنا في رحاب آيات بينات من كتاب الله الحكيم بصوت القارئ الشيخ شعبان عبد الصياد ونقلناها لكم أيها الإخوة المؤمنون من رحاب مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون وفي هذه الرحاب الطاهرة وفي هذا الوقت نسأل الله تعالى أن يرزقنا حق تلواته وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وأن يجعله طريقنا إلى ما يحدث